ثم ذكر ما امروا به في كتبهم فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا يعني هؤلاء الكفار إلا ليعبدوا الله يعني إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين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 ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه وتناهى عن المعاصي وقيل الرضا ينقسم إلى قسمين رضا به ورضا عنه فالرضا به ربا ومدبرا والرضا عنه فيما يقضي ويقدر